אני פעם הרגשתי כאילו, לינה אמרה לי בפתר, הרגשתי כאב. באמצע חיים, עזבתי הרב, והלכתי הבית. כשעתי ל... לבית? אני חושב שאני הכנתי משהו לא בסדר. استيعتها تالي شوية وقفروا أمراني أبوات تحترادها توقعها أليبا بنكرناها خنتي واثاة خنتي واثاة بتصارعي وهي كبر كاميرا ذاية أميركا خنتي واثاة كلها يالي مشهورة <تصفيق> الجوشي تجعتي <جاعتها تصفيق> <تصفيق> نسعتي لبعث عمخونا شيما بيقى حمر جعتي بماريس خلحتي هيدات التنية في نيام لحكي نورا في نيامي يتمنى مونيت وبتحاليم وهذا حشبتي شعني أتجعل بتحاليم أنا مجين أقول لك إحنا أدلي وإذن مجين كما تقول شركة لا لا ما تعقلتك ما شوق مدركات جعتي بطحالين كبالواتي بحاضرة بميون وامرلو لكارخن التوح ما بالله يحتمو هيا بعشل سارة وحتم واني كبرل يداع فاني باب ما حققني اني إن رجعت ايه كلها مالغو بعدها باني عد بحاضرة بميوم بجتمعت ريه لكي حواثي لكي لما حلاقها وهي ايه ثاي زهرة بلسالم عدم سامح سارة كان هي احاق كان ايه شامها قفلو لا يكرتي ايه ثاي ليل بلسالم عدم وهيها التورش اللي هي بغتها ليلة هي عبالو لايلا هي <تصفيق> كيرواتي اني ابلو لايكترتي هي <تصفيق> لبشاة بقادي مشلها حاض هي باعه الايلابات اترس اترس اترس كس كسي عبرتي اميش واني رأسها بشعليه وإن بشعليه وإلميش ايضا قليل لا عشق حقا سبسا شيعة ذالي طبعا وهذا خلت الجد لما الشيهي كيرو آثيان إله إله دعي ما نيكرتي هذا دا واني بخير هذا ما حال أبا لك على الواتي أخجاب أنا أسئتي حافش إذا أربعين يوم لحجرت